والتخذوا مزدولاً آلهة لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرراً ولا نفعاً ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً وقال الذين كفروا إن هذا كُلِفْتَرَاهُ وَعَالَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا بِالْمُنَ وَالزُّورَا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَيَئْتُمُ لَا عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا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 جَنَّاتِ نَعِيمٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا بَلْ كذبُوا بِالسَّاعَةِ وَاعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَرِيرًا إلى رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعونا لك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا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 ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضلتم عبادي فيقول أأنتم أضلتم عبادي هؤلاء أنهم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتقير من دونك من أولياء ولكن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 وقال الذين لا يرجون لقاءنا ذا انزل علينا الملذائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشراؤهم مئذن للمجرمين لا بشراؤهم مئذن للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقد إنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه بابا منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ للحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا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 ذٰلِكَ آيَةٌ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادٍ وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيرًا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَدَبَّرْنَا تَدْبِيرًا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطِرَتْ مَطَرَ السَّنَا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 أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّقَذَ إِلَاهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْهُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ سَاكِنًا ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قمضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء إماما طهورا لنحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقناها أنعاما وأناسيا كثيرا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 الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرض الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم النفورا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 والذين إذا ذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقترو وكان بين ذلك قوامه والذين لا يرعون مع الله إلا من آفر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صارحا فأولئك, فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما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 والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قررة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا رعاكم فقد كذبتم فسوف يكون لذمًا